أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لهم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 عاقفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربواها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.